صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رج وبوست الجبال بسّا فكانت هباء أنو بثّا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجٌ ثَلاثَةٌ فَأَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمِيمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشَّمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشَّمَةِ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 بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين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 والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ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 تشكرون أثرأيتم النار التي تورون أأنتم أشتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرو ومتاع للمقين فسبح بسم ربك العظيم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 فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنكُم مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ إِذِ تَنظُرُونَ vannak, akik nem értik, hogy a szentek nem szentek, de a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 فنزل من حميم وتصليت جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح بسم ربك العظيم الله